يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِثِيمَا هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَينَناَا وَبَنَ حَمِي مِنْ آ فَبِأَي آلَ إِ رَبّكُ مَا تُكَلذِبَ وَلِمَنْ خَافَمَ قامَ رَِّهِ جََّةَ فَبِأَي آلاء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 وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرح لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا مِنَ إِلَّا الإِحْسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمَن دُونُهُمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مُدَّهَانَ مَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ ضَاحِكَتَانِ ف أي أ إّكمات